We Wa sallallahu ala muhammadin Wa We al zien wat er gebeurt. We zullen zien wat ma gebeurt. We zullen عدة قرائب مقيمة بإثباتي أن الاستطاعة دخيلة في الإلزام لا في المشروعيه الاولى هي ان مقتضى إطلاق واذن في الناس بالحج عدم اشتراط الاستطاعه في المشروعيه وبما ان المطلق واردون في مقام ديان الحكم الفعلي فهو عن التقييد بالمقيد المتأخر اذ لازمه تأخير البيان عن وقت الحاجة ويلاحظ على ذلك اولا لان الخطاب الوارد بيان الحكم الفعلي إنما يكون آبيا عن التقييد بالمقيد المتأخر زمانان إذا كان خطابا ترخيصيا لا ما إذا كان خطابا الزاميا وذلك لان الاتكاء على التقييد المتاخر في الخطاب الترخيصي نقض للغرض وأما الاتكاء عليه بالخطاب الإلزامين فليس نقضا للغرض مثلا إذا قال المولاه نستيه فعلا ليس في الغنم المعلوفة زكاة وكان مقصود المولى الاتكاء في هذا الخطاب على المقيد الذي سيأتي بعد سنتين وهو. أن لا زكاة على المعلوفة إذا كان علفها من قبل أو من مال المالك وأما إذا كان علفها من مال غيره ففيها زكاة هنا يكون اطلاق الخطاب الاول الوارد في مقاب بيان الحكم الفعلي نقضا للغراب فإن الترخيص في ترخيص على إطلاقه مع ثبوت الزكاة في بعض الأفراد نقض للغراض لذلك يقال الإطلاق الإلزابي عفوا الإطلاق الترخيصي الوارد في بيان الحكم الفعلي آذن عن التقييد أما لو كان الخطاب الزاميان لو قال المولى لمن يستفتيه في الغنم السائله زكاته وقد قصد الابتكار على مقيد سياتي بعد سنه وهو ان بعض الغنم السائمات وهي التي تسيم في بعض الأيام دون بعض ليس فيها زكاة هنا لا يكون الإطلاق الإلزامي أبدا عن التقييد. إذ لا يلزم من إطلاق الإلزام نقض الغراب فالغاية غايته أن المولى ألزم بما هو اوسع من, من محط غرضاه من محط غرضاه لا انه نقض غرضاه اذا فلاجل الفرق بين الخطاب الترخيصي والخطاب الإلزامي نقول بأن قوله وأذن في الناس بالحاج على فرض كونه خطابا إلزاميا فإن وروده في مقام بيان الحكم بيان الحكم لا يعني تباءه عن التقييد وثانيا ان قوله وعزل في الناس بالحاج بيان للجامع بين الوجوب والنادر والندب فإنه في مقام الحد والتحديد على الحد والتحريم على عدم ترك الحاج نعم من الالزام او النادر فاذا قيدنا مدلول هذه الايه بايه الاستطاعه التي تقرر ان الاستطاعات دخيله في الحج الالزامي بقي تحت اطلاق الايه الاولى حج النجبي وحينئذ فلا دليل على دخالة عفوا فلا دليل على عدم دلاله الاستطاعة في مشروعيه حجه الاسلام القرينه الثانيه وفي <تصفيق> ان ما انا الصوره وانا اناقش الثانيه ان قوله تعالى وللله على الناس حج البيت من استطاع اشتملون على مبرزين للحكم احدهما لام الاختصاص وهي قوله ولله والثاني. حرف الاستعلاء وهي قول على الناس وبما ان الاستطاعة قيد في مساد حرف الاستعلاء فالمستفاد من الآية أن الاستطاعة دخيلة في الإلزام لا في المطلوبية او استفادة من لام الاختصاص ويلاحظ على ذلك ان ظاهر الايه تكفلها لبيان مطلب واحد وهو أمر المستطيع بالحاج لا أنها مقام بيان مصلدين احدهما قفل مصلوبية من خلال لام الاختصاص والاخر هو الالزام خلال حرف الاستعلاء دائم ان نفاد الاياء عرفان ان الحاج يختلف عن غيره من التكاليف فوجوب الصوم ووجوب الصلاة مرد حكم تكليفي لذلك عبر عنه في الكتاب بكتب عليكم الصيام وبقوله أقيموا الصلاة وأن الحج فهو نوع من أنواع الدين التي تكبر في ذمة المستطيع ولأجل بيان الدينية عبر بلام اختصاص وحيث ان الدين يقتضي متعلقا وهو من يثبت عليه الدين بحرف الاستعلاء فالتعبير بحرف الاستعلاء لبيان متعلق الدين لا لبيان مطلد الارض وهو الإلزام القرينة الثالثة إن الاستطاعة المأخودة في الايه هي استطاعة المسير للاستطاعة على أصل الحج، وحين إذ فإما أن يكون قرينه على ان مفاد الايه هو اشتراط وجوب السعي الى الحاج باستطاعه المسير وليس اشتراط مطلوبيه الحج باستطاعه المسير او ان غايه مفاد الايه دخل استطاعة المسير في الإلزام لا دخلها في أصل المطلوبية ويلاحظ على ذلك أن ما ذكر شبيه بالدعوى والمصادرات وذلك لان ظاهر الايه اخذ استطاعه المسير قيدا في مطلوبيه الحاج لا قيدا في وجوب السعي الى الحج كما ان تقييد وجوب الحج الاستطاعه لا يفيد عدم دخل الاستطاعه في اصل المشروعيه فإنه محتاج الى دليل خاص او عام وليس كذلك فتلخصا المعامل أوصاص هو ليس كذلك وليس كذلك يعني ما عد فتلخصا تقييد أصل الأمر بالحج بالاستطاعة أو كان بين ثاني او مقام ثاني في, في الآية في الآية وهذه الآية مستملة على خرائط تدل على لا, قبلها. قبلها الأول الآية مستعملة هي قيد النصر قبلها. وجد الآية... الأول وجد الثاني قبلها قبلها. أول ما دخلت. المقامين بالآية لماذا؟ المقام وفقط في الشيء تصويرا مولانا هذا تصويرا أول في التصوير الثاني بدأتم قبل أجل تصوير, أجل الأول. جل... تصوير, <تصوير, تصوير الأول. تصوير الأول ثم. لا لا لا لا. قبل أول ما دخلنا. أول ما دخلنا. دخلنا المسألة لا. بحث في الاستفهام من جهة الكلام حول مثال الأعياد. الثانية في الكلام حول مثال الأعياد. الجهة الأولى. الجهة الأولى نبحث في مقامين أضع. هل هي قيثارة المقام الثاني. ماذا كتب؟ لا ذكر. بدأتم بالتصوير الثاني أما التصوير الاول ما تكلمت عنه. قلتم نبدا بالتصوير الثاني بالتصوير الثاني قبل الاول ولكن الاول ما بداش في شيء نابد اني ذكرت ده ما فتتش في الصور تقوم المشهور اجاكم كل موضوع لا ذكرته ولا ذكرته في عنوانه يغيب بردتنا على كتابه التصوير بعد هذه المقام الثاني ما هو المراد بالاستطاعات في الآيات مع غمض النظر عن الروايات المحتملات ثلاثة. الاول ان المراد والاستطاعات الشرعيات اي ملكيه الزاد والراحلات والوجه في ذلك ان الوجوب معلق على الاستطاعات حيث لا يمكن اراده الاستطاع العقلية لأن تعليق الوجوب عليها بديهي لا يحتاج إلى بيان فلا محاله بقارينة في التعليق نستفيد ان المراد بها الاستطاعه الشرعيه ويلاحظ عليه ان قيام القرينة الصارفة لاراده معنى لا يوجد تعين المعنى الثاني بل يكون الخطاب من جهته مجملان المحتمل الثاني فاو سيدنا قدس سرّه في المعتمد من أن ظاهر الآية كون المراد بالاستطاعة الاستطاعة العقليات. وذلك لنكتتين أذلك أن ظاهر عنوان الاستطاع عرفان هو القدرة التكوينية على العمال وهذا الظهور قرينة على كون الآيات إرشادا لما يحكم به العاقل تقيد التكليف بالقدرات والنكته الثانيه ان احتفاف الايات بالمرتكا القلئي القائم على أن كل تكليف مقيد بالقدرات قوينة على ظهور الخطاب في الارشاد لا في مولوياه ويلاحظ عليه اولا الظاهر من عنوان الاستطاعات أي هو القدره التكوينيه على العمل بل المراد بها التمكن من العمل بسهوله ويسر وذلك لأنها يعني الاستطاعة مأخوذة من الطوع والطوع عبارة عن يسر العمال ولذلك ناقه طيعه طيعه القياد يعني سهلة وقيل مثلا فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا أتينا طائعين فإن الطوع يعني عدم الكلفات ولذلك قال أيضا تطوعت له نفسه قتل أخيه سهلت له الأمر من دون مانع ومما يؤكد ذلك خبر السكونين باب ثمانيه من أبواب وجوب الحج حديث خمسة سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل من أهل القدر يعني المجدرة قالوا أخبرني عن قول الله عز وجل لله على الناس حج البيت من استطاع أليس قد جعل لهم الاستطاعة قال ويحك إنما أراد بها لحظة الاستطاعة الزاد والراحلات لذلك فالاستطاعه ظاهره عرفان فيما هو اخطا من القدره العقليات وشان ينفع